وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفع ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفق افتراه وأعانه عليه قوم آخرون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 وَقوا م لهَاذ الرَّسُ لِيأْكُُ الطَّعاامَ وَيَمشي فِي الأسواقَ لَ ل أُنزِ لَ لَهِ مَلَكُ فَيَكُونَ معَهُ نَذيرَاب أَوْ يُ القائِ لَْهِ كَنزُ أَ تَك لَ جََّةُ يَأكُلُ منها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 تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا فالكذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب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 لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي أعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين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 قَالُوا سُدْحَانَكَ كَمَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَن نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَأَبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا فقد كذبوكم بما تقولون فَمَا تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وَمَا أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق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 فقد استكبروا فِي أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا وَقدِنَّ إِلَ مَا عَعملِلُوا مِن عمللِ فَجَعلنهُ هَبَا أََّ ثُورَ أَصْحابُ الجََّةِ يَمَئِذٍ خَيْرٌُ مُسْتَقَرَ وَأَحْسَنُ مَقِيلَ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 كَانَ الشَّيطانُ للِإِنسَِ خَذُولب وَقَا الرَّسُولُ ياَا رَِّين إنَّ قَوْمِ التَّخَذُ هذا قُرآنَ مَجُوراب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 فَقُلْ نذبَ إِلَ القَوْم الذيينَ كَذذَّبُ بِآياتِناَا فَدَم مَرناَاهُم تَدميرَاب وَقَوْمَنُوحلََّا كَذَّبُ الرّسُ ل أأَغْرَقناَاهُم وَجَعللناهُم لِنا سِآيَ وَعتَدناَا لِظَّالِ مِينَ عَذاابًا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 أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزواً أهذا الذي بعث الله رسولاً إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلاً أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟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 وكفى به بذنوب عباده خبيراً الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيراً وإذا قيل له مسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وَجَعَلَ فيها سراجا وقمرا منيرا